لا أوسم من قياما ولا أوسم من نفس اللهم الإنسان الانسان نجمع وجمع الشمس والقمر يقوم إنسان يوم إلي الليل نفر كلا وثر إلى ربك يوم إلي مستقر الإنسان يوم إلي بما قبل واخر بل على نفسه ولو الغاب عذيرا لا بحق كبير سهلك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآه فإذا قرأناه فاتبع قرآه ثم إن علينا بيانا كلاباً محبوناً عبتلاً وتذرون الوصف وَمُجْرُوْمٌ مِنَ مِنَ لا مع والى ان شاء الله ولك منك لمرو وتولا ثم ذا بي لا امن يتمطى حسن